السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العالمين ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني عليكم السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام كل صاححك طيب والله من يرضى عنك فضلت الشيخ يمكن في اللقاء السابق وقفنا عند الحديث الماتع لعمر بن العاص في وصفه لحاله على الأطباق الثلاث التي عاشها مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت سألت حضرتك سؤال إن كثير مننا بيمر بهذه المراحل يعني كيف يصل إلى هذا الصدق الذي وصل إليه عمر بن العاص والدقة التي تحدث فيها حتى أنه فرق كثيرا بين تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حب النبي له قال مش عارف كان بيتألفني ولا بيحبني فالإنسان هو بيرجع ملفاته في حياته بهذه الصورة كيف يصل لهذه المرحلة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين طبعا إحنا إذا تكلمنا عن مراجعة المرء أطباق حياته أو مراحل حياته وهو حي فهذا الأمر يحتاج إلى يقظة وصدق مع النفس لأن لا تنسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو يحتضر بخلاف من يؤمل في الحياة اللي بيؤمل في الحياة كثيرا ما يميل إلى خداع نفسه ليه لأنه عايز مثلا يوصل لحاجة معينة فيقوم يتأول يشوف مثلا أي رخصة أو, أو, أي, أو أي زلة عالم في فتوى في بتاع الكند يتكئ عليها عشان يمشي الأمور المسألة بتاعته بخلاف إذا كان الإنسان على فراش المرض ما حدش ينفع إن هو يتملق ولا ينافق ولا ينافق مين؟ ويغير الصدق إزاي؟ لكن هو اللي يهمنا الحياة مش إن الإنسان يكون صادقا وهو يموت لا يكون صادقا وهو يحيا وأنا تعجبني الكلمة التي قالها بعض العلماء قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله عجبتني كثيرا الحياة في سبيل الله أصعب من أصعب الموت في من سبيل الموت الله طبعا يمكن كتير من الناس بتعتبر العكس لا الحياة في سبيل الله أصعب ليه لأن أنت تقابل تقابلك مشاكله كثيرا جدا وإغراءته ومخالفاته وفتن ده. وفتن مطلوب أن تستقيم كما قال تعالى فاستقم كما, أمر. كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو يبقى أنا عندي الاستقامة أنا مأمور بيها طريق الاستقامة طريق لاهب طويل ممتد مستقيم. اللي بيؤثر في في كما ورد في الآية. ومن تاب معك حيتوب من إيه من ذنب؟ نعم. فأول حاجة تؤثر في الاستقامة المعصية. يبي تتجنبه وما الحيتوب من إيه؟ ولا تطغو أي لا تتجاوزوا الحد يبي البدع. يبا الذي يؤثر في طريق الاستقامة وخل الإنسان يخرج من طريق الاستقامة إما معصية وإما, واما بدعة إفرط أو تفريط فالإنسان في, في حياته بيقابل كثير من الأشياء التي لو التزم الدين فيها يفقد كثيرا من أحوائه وحظوظ نفسه العجلة نعم. يعني نهاردة مثلا ممكن عشان عايز يعمل مثلا يشتري بضاعها أو الكلام ده بقول له الـ الـ هذا الشرط يخالف الشرع نعم. مع أنه كان هيكسب من وراء الصفقة دي مبالغ طائلة تمام ويبقى صعبان عليه أنه كان هيكسب له مليون ولا بتاعه الكلام ده هتروح عليه بفتوى نعم. فيقوم يتركها عن طيب نفس تمام أو نعم. يجبر نفسه على أن يتركها نعم. فدي مسألة صعبة جدا كونك بقى تستقيم في حياتك في سبيل الله دي مسألة صعبة للغاية لإني في شياطين إنس وشياطين جنة وفي شيطان داخل دنيا جوه البشر أدم دنيا دنيا دنيا يعني أنا عايز بس أقول العلاقة التي نزعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام هذا حظ الشيطان منك هذه العلاقة في قلوبنا جميعا العلاقة دي اللي هي الموجة اللي بتتعامل مع الشيطان فتصور أن عدوك اللدود يسكن بين جنبيك تمليك قاعد تمليك بقى ما بيخرجش وبعدين النفس الأمارة بالسوء دي هي اللي بتلغي الشيطان تمام؟ يبقى أنه لما يكون أنا عدو جوايا وبيتعاون ضدي مع الشيطان تخيل دي دي دا, دا, دا تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل وحفظ من الله عز وجل العبد يعني تمام؟ فالحياته في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله ليه لإن الموت في سبيل الله رأبته بتطير وخلاص ويصاب بجراحات ممكن لحظات الجماعة ممكن لها ما, ما, ما نسان بمحسش نعم يعني خلي كثير من الناس ممكن يتجرح جرح غائر في وهو بيعمل حاجة يحسش إطلاقاً بي. اللي بعد ما جسمه يبرد نعم يبتدي يشعر اللي في ألم بينضح عليه يوم يكتشف أنه هو لكن في أثناء القصة دي ما. القتال والمتعدة بين إنسان متحمس جدا وناسي كل المعاني إلا العدو الذي أمامه. في أمامه يعني دي معنى الكلمة الجميلة الحياة في سبيل الله أصعب, أصعب من, من الموت, الموت في سبيل, سبيل الله. الله فهو عشان إنسان يقيم حياته لا بد يكون يقظا ولا يكون يقظا عادة إلا إذا كان بالقرب عالم وانا بتكلم عن عوام نعم لا. النهاردة لابد للمرء من دليل نعم زي ما كان النبي دليل للصحابة صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحزر قول ال الأطباق الثلاث لو إحنا نخُط في الحياة بناء على هذا بناءً على هذا القول الحياة في سبيل الله أصعب الموت من الموت في سبيل الله يبقى يحتاج إلى يقظة اليقظة دي لا أحد مطلقا يستيقظ وهو جاهل لإن الجهل يساوي النوم والغفلة. طب إنت عايز تعرف حدود الله سبحانه وتعالى وتعرف كيف تمضي وهلها لأود إما أن تكون عالما بالطريق أو أن تكون بصحبة عالم لا. هو الذي يدلك ودعني أضرب مثلا لما يكون في الصبح كده الجو شبورة ضباب إنت لازم تبقى واحد من ثلاثة يحافظ الطريق وبتجري زي زوئين الأجرة نا. تستغرب ماشين في الـ في الـ في الشبورة في بسرعة ده. 120 و130 والكلام ده حافظ. وحافظ الطريق نا. ليه تمام أو أن أنت ما تعرفش الطريق من أصله فبتلزم الخط الأبيض في في وسط التاع وتحاول تزبط أمورك كده عشان ما تنزلت في تارعة ما تخبطش في شجرة بتاع نا. الكلام ده أو الحل الثالث اللي أنا بقوله بقى أن يكون قدامك سيارة أجرة تجري وراه تجري وراه تكون دليل تكون دليل بالزبط كده فإما أن يكون المرء عالما زي السواق بتاع الأجرى للحفظ السكة مش محتاج حد يدله وإما أن أكون خلف عالم أجري أو إن أنا مش لاقي ولا ولدك يبقى لا أهجم على المسائل وأستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الذي قال فيه دع ما يريبك إلى ما, إلى ما, ما لا, لا. لا يريبك هذا الحديث مفتي من لا مفتي له ما انتش لاقي مفتي عشان يقول لك حلال حرام تعمل ايه ايه اللي في قلبك قلبك يعني مقبل ولا مدبر تقوم تقول لي مقبل مثلا بشرط عدم ركوب الهوى في المسألة دي او انا قلبي يعني مش مقبل على المسألة دي اقول لك وانت مغمض ده عمى يا ريبو لما لا ريبو كده استرحت اذا ما من... موقف أو عمر بن عاص رضي الله عنه كان موقف صدق لما ابن قال رسول الله يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم قال بكذا وكذا قال والله ما أدري يا بني قربه قربي منه أكان تألفا يتألفني أم كانت محبة يعني يعني لا يدري بالضبط المسألة كيف كانت فده صادق مع نفسه ما يقدرش يقول حاجة ما يقدرش يعني يت يتزايد بشيء نعم. ودي طبيعة المقبل على الله سبحانه وتعالى نعم. حتى إذا كان له في الدنيا منصب يتخلص من من من المنصب الذي كان يلبسه في الدنيا زي نعم. محمد عمر الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب عمل إيه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال لها قل لأم المؤمنين إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير خلع نياشين بتاعته ورماه لأنه مقبل على رب لا يقبل إلا القلب السليم لا نياشين تنفع العبد ولا وجاه كانت لوف الدنيا ولا الكلام ده فعمر الخطاب كان يبصر المسائل على حقائقها على حقيقتها يقول لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير لأنه بيموت خلاص فبيخلع ناشين والكلام ده وحتى الواثق مثلا لما لما يعني ابتلي وخلص كان هيموت والكلام ده قال أنزلوني من على السرير وضعوا خدي بالأرض لعل الله أن ينظر لي ثم قال يا من لا يذهب ملكه ارحم من زال ملكه فهنا عايزين نقول القادم على رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن يكون صادقاً لأنه ما ينفعش حتى ينافق إلى الرمق الأخير نعم. إلا إذا كان محجوباً عن التوفيق محجوباً عن الرعاية والحفظ الإلهي للعبد وقت ذلك إزاي؟ طب إزاي إزاي شيخ يعني الواحد يتحول زي عمر سيدنا عمر بن العاص يعني بهذه الصورة من منتهى الكراهية التي تحدث فيها بنفسها أنه لو استمكن من رأس النبي لقتله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحب الذي جعله لا يستطيع أن يعني يملي عينه من رسول الله الانتقال تيجي إزاي؟ والله شوف المسألة سرائر وإنت لما تشوف حال الصحابة والكلام ده هوت أنا يعني موقن أن هناك تأييد إلهي لتحول هذه القلوب يعني مش مش عداوة عمر بن خطاب كيف كانت مثلاً أغلب الناس كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وقاوموه أشد نه المقاومة نه والكلام ده وكانوا حريصين بعض الناس حريصين على إيذائه والإلخ فكونوا يتحول إلى هذا في حاجة يعني متصلة بالعبد وهي صدق المحبة يعني نقي برضو عند الصدق طبعاً طبعاً صدق المحبة ده, ده هذا أساس خلاص الحاجة الثانية تأييد الإله واختيار أصحاب النبي له كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته نعم ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له نعم يبقى إن بكل... وهذا صح عن ابن مسعود الصحابة ال... ال... ال... الشيء اللي عملوها دي ده اختيار لأن الص... الصحبة أعلى شرف يمكن أن يحرزه الإنسان أن يقال صحابي نعم مش محتاج تحط حاجة تانية جنبه، ده كفاية. جنبه، جنبه، نعم. وأتذكر بهذه المناسبة يعني إن الإمام البخاري أشار إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لإن لما الحرب اللي حصلت ما بين علي ومعاوية رضي الله أنهما لا أحد في الدنيا بما فيه معاوية رضي الله عنه كان يتصور أنه أفضل من علي. لا كان يعلم أن عليها أفضل, أفضل, أفضل ما في الشك عند أهل السنة والجماعة وكل المسلمين وعند معاوية رضي الله عنه أن عليها كان أفضل منه بيش كلام في هذا فبعض الناس قال لك أن معاوية ليست لهم ناقب فالبخاري رحمة الله عليه أبان أن شرف الصحبة أعظم من قبل معاوية حتى ولم ولو لم يكن له فضل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا أو كذا أو كذا كما قال في كثير من الصحابة قال شرف الصحبة يعني يكفي أنه صحابي. فنحنا هاي نقول ال ال ال مسألة الـ الـ الكراهية الشديدة تنقلب إلى حب شديد دي بتعتمد على الحاجتين اللي أنا قلتهم نعم. واحد بعد. طيب عم. شيخنا يمكن أنا يعني لفت نظري وحاولت أتكلم برضو في متن هذا الحديث من كلام سيدنا عمرو بن العاص إنه لما قال إن هو بيجزم أن النبي مات وكان يحب اثنين مم. عبد الله نمسعود وسيدنا عمار نعم. أنا يعني ونائب مرة يمكن أخذ بالي من من هذه من هذا الكلام يعني تصورت إنه هو عارف إن النبي كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر مم. طبعًا الص بالجنة الأربعة أو الخلفاء الرشيدين الأربعة وعلي وعثمان وعلي هل يعني, يعني ما كانش يدرك عمر بن العاص مسألة إن النبي كان بيحب أبو بكر حتى إنه أنا فاكر من هو اللي قال للنبي قبل كده مرة من أحب الناس إليك قال من الرجال قال أبو بكر من النساء قال عائشة أو قال أبوها ف ف يعني إش اختار سيدنا الله بن مسعود وسيدنا عنمار ولم يجيء على لسانه أبو بكر وعمر والله برضو السؤال ده برضو زي ما هو خطر على بالك فجأة الجواب أيضا أنا برضو أول مرة أسأل لهذا السؤال أو أنتبه إلى مثل هذا لكن أنا لا أدري بطبيعة الحال ما هو السبب ربما يكون يعني المودة التي كانت بين عمر بن العاص وبين هذين كانت أكثر وأدى شخصية كانت نا. أكثر وأخذ بالك إزاي وربما أنه لا لم يقل أبو بكر ومر شهرته يعني, يعني طاغية وما فيش حد يقدر يقول أن النبي صحيح كان مش هيدوك جديد لو يعني نا. زي ما واحد بيقول يعني وكي وكيف يصحه في الأزهن شيء إذا احتاج النهاره إلى دليلي نا. يعني في عز الظهر وأخذ بالك وإنت بتقول لي إثبت لي أن النهار طالع إن إحنا نا. بالنهار مش بالليل أنا معرفش إثبتها لأن من أصعب الصعوبات توضيح البديهيات، نعم تمام؟ فعشان كده ممكن يكون شهرة ذلك مش محتاجة لحاجة لكن ربما أراد أن ينوه أنه ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن ابن مسعود وهو يتكلم عن عمار ابن ياسر نعم على أساس أنهما ليسوا يعني في مناقبهم في مناقب أباكر و عمر آه مناقب والكلام بس أقل بكثير مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر. طب ما هو ده يستدعينها يمكن لسؤال مهم أوي يعني قد يحتاج يعني حلقات كثيرة لكن محتاج أسأله لحضرتك في فكرة معظم الناس ممكن تسأل تكلمت فضيلاتك عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب مع أن كان أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق فيمكن حضرتك ما تكلمناش عنه ما شفناش ندى رسول الله مع أبي بكر وندى أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة لا ده يعني الحقيقة ده موضوع طويل يحتاج إلى بسط لأن لأن أبي بكر الصديق كان أمة وحده أنا دي. عشان أتكلم عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وندى أبي بكر الصديق كان ينبغي أن نختم أو نبدأ حلقاتنا في أول حلقة في البرنامج إلى آخر حلقة للنبي عنها عنها عن أبي بكر فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم ليصطوصلها <تصفيق> آه لي لي وأنا يعني عندي ملحوظات يعني وعلى النصوص والكلام ده استنبطتها من نعم. أثناء في أثناء الكلام وكده فلعل يعني نعم. طيب. يمكن دو وقت ده وخلص مع حضرتك آه. بسرعة فلعلنا نرجع هذا إلى اللقاء القادم يكون بالنسبة لنا مسك الختام في ندى الحبيبين يعني رسول نعم. الله مع أبي بكر وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنواصل هذا الحديث ونختم به حلقتنا مع فضل الشيخ أبي اسحاق عن ندا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ومردود ذلك على قلب أبي بكر فكيف كان نداه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء أخير إلى أن يحين وقته أترككم في حفظ الله ورعايته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته